بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحي إ ل ي أ ن ه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا ق ر آ ن ا عجبا يهدي ه إ ل ى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا وانا ظننا أ ن لن تقول الانس والجن على الله كذبا وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وانهم ظنوا كما ظننتم أ ن لن يبعث الله احدا وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا و إ ن ا لا ندري أ ش ر أ ر ي د بمن في ا ل أ ر ض أ م أ ر ا د بهم ربهم رشدا و إ ن ا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا و إ ن ا ظننا أ ن لن نعجز الله في ا ل أ ر ض ولن نعجزه هربا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 ومن ََ يعص َِْ الله ََّ ورسوله َََُُ ف َ إ ِ ن َّ له َُ نار ََ جهنم َََّ خالدين َِ فيها َ أ َ ب َ د ً ا حتى ََّ إ ِ ذ َ ا ر َ أ َ و ا ما َ ي ُ ع َ د ُ و ن َ فسيعلمون َََََُْ من َْ أ َ ض ع َ ف ُ ناصرا َِ و َ أ َ ق ل ُ عددا ًََ قل ُْ إ ِ ن أ َ د ر ِ ي أ َ ق َ ر ي ب ما َ ت ُ ع َ د ُ و ن َ أ َ م ْ يجعل ََُْ له َُ ربي َِّ أ َ م َ د ً ا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أ ح د ا إ ل ا من ارتضى من رسول ف إ ن ه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أ ن قد أ ب ل غ رسالات ربهم و أ ح ا ط بما لديهم و أ ح ص ى كل شيء عددا